لنثق في هذا المكان الا وفتح عليه الواحد التيار لنجاء الليله بأية اهلها ولان فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن قلبه ناصع ابيض ولان الكريمة الراحلة كانت ذات كرم وكانت دائما من الذين يعشقون سماع القرآن الكريم فكأنها تستمع إلى كتاب رب العالبي في هذه الليلة القرآنية طيبة المباركة أخوة الإيدان والإسلام وكما نخذنا العهد أن يقل يكون هناك أسماء حتى نستمع إلى القراء مباشرة لأن قراءة الأسماء تنخذ ولكننا نحتاج لهذا الوقت الى سماع الكرآن الكريم يا آل طاها انتم آل طاها وقد جاء قارئكم اليوم في هذا اللقاء الكرآني الطيب المبارك قضيلاً على القارئ شيخ صاحب اعماني على القارئ والمقيم بالكيون ان الله معي بالقارئ الكريم ان يخيض عليه رب العالمين وان يكرمني وحضراتكم بكرامة القرآن الكريم فتلاوة قرآلية وعلم من علام التلاوة وسفير من سفراء القرآن الكريم فضيلة القرشة حيصاها النعماني فليتفق لن الشمس الخطير الله بسم الله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 O Allah, give me ابو خشي دبر دبر عملها صح و هو الحكيم العليم ما و مو وهو الحكيم العليم <تصفيق> وتبارك <تصفيق> الذي لوم القصر علي و الي الى رجعنا من وقول و واحد <laughs> 20 匈匈指不不闹 و <تصفيق> هو هو زواج والله العظيم زواج وبيتنبض مثل الحلم. أمني، أمني على الله يعين. الله يعين. الله الله Wow O Allah, <laughs> give me your infinite a اصبحنا بالدنيا وكل الدنيا يا رب اصبحنا خلص Well, to have عليه ليس صض ووالا وإعا من وإذا أسهده لن أغلقه وإذا هو يعمل ولا يعمل أيه أيه أيه أيه أيه أيه مشى مشى مشى مشى خالص الشكر وحقه رغير رغير رغير خليلها بشيء صاحب ماذي ماذي القارب والمغرير ينسى ينسى هذه النعيات الضيئنار التي تليت معي أخبراتها فقد هذه هي الرايت التي تفقد كثرات في ليلة ليله الكريمه يوم غريبه التي وجحت اهل الارض الارض ولكنها حققت الى هكذا سخر الله من سبحانه وتعالى هذا ايت هذا واسع المتر متر اي يجعلها حرفا رجل يا خاله الشكر تقرير صاحب بلوقه الصراحه لقاء و كسور زياره العاديه محروس الحاج محروس الصغير الحاج سايق ذاتي واحرص شكرا كبيره كبيره نور الهي بتاء راء في السماء هذا الكوكب تحت قياده الشيخ امام واولاده البشمهندس ابراهيم في المقبل سن لوي لوي